ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا ل حمد ل ل ه رب العالمين صلى الله وسلم ب ا ر ك على عبده ورسوله. نبينا محمد وآل ع ل ه و صحبه أجمعين ما بعد. جانا ت لكم أغني فوائد زياره. ق ت ا ج ا ثلاثة فوائد. الناس يستفيد الزائر الحي يلمني كسور قبر أم باء لي حي قسم فائدة كان ز ع ت ا تتفكرة موعظة فبات فائدة بيلى ن ك م ا ك ل كفانة زيارة تطبيق للسنة تبت أجر قصبابك تطبقش ن ك ف ا ن ي س ن ة ُ ن م ت و م ع ل ي ه ا ل ص ل ا ل و ا ل س ل ا م ن ف ْ ي َ د َ ا ت ن ا ا ل إ ح س ا ن إ ل ى ا ل م ي ت ك م ف ن ي إ ح س ا ن م ي ت إ ذ ن ف ي د َ ا ت َ ه ن ب ا ب ت ن ا أ ن ا ي ز و ر ق ب ر أ س ا م ش ي خ ن ا ش ي خ ع ب د ا ل م ح س ن ا ل ع ب ا د و ف ق ه ا ل ل ه أ و أ م ا ا ل م ي ت ا ل م ز و ر ُ س َ أ ل ص م ي ُ ي ز و ر ي ِ ا ن ا ي ف ي د ك ف ي نا ي ُ ل ي ل ح َ ي م ن ي ك م ز و ر ُ ه ِ أ س ِ م ما إ ت ن ا ه و َ و َ ك ِ ن د ك م ز و ر ف إ ن ه ي س ت ف ي د ف ي ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة ي أ ْ ن َ س ت ف ي د و َ ه ُ و ك ف ا ن ي ز ي ا ر ة ِ كِشَرَعِ ا ل ز ي ا ر َ ة ِ ش ر ع ي ة ً ب َ ت ك ح َ ا ل ه ِ م و ْ ج َ ا د ِ ي و ل م ت و ك و ا د أ و ك ي น a า i ي ا ر ة บิด a เย่ให u ปร k i ยชน์กี่คิดช a วคุ a ว่าวัต na m a ากันนะนมาตารีน m าเบนีนมาเบนเดรานมาญิมโบ حياة อยู่ที่ม t ธยรา a ม a ุป i ห้ i ห้ประโยชน์ e ืออ a ไรที e a ม a ใช่คือสับ a ิทย r ที่ปร i โยชน์ก็คือการ ز ي i ر ة ชร คำว่าเราควร a ะเ a ้าไปฮัฟแล้วบ่าว a ุ i ม a m วใจชักคิดถูกละชักค a ะให้ดีขึ้นสระกัวหวาว่าเราควาไปัววาว่าเราจะไม่เสียดูเชยน้ีดยด่ล็อตที่กวนีน้าอุ้มนั่งสั่งวิลลกกิบมาแล้วว่าฟั e ยาเลงก็ว่าฟังยาจีนบัวต n คุมน้องไฟชมาดิตซาซารมจเทสซาอุมจ i ตซุโมะ وتزا وقت واقو ثم بعد ذلك ن ل م يتيح حاجة بطللت خسارة على خسارة قوي وزيارك شريان ل م ي ت تفديك لا تفديك كي ت ي ا ن ي تفديك الدعاء لا إن فيداك ا ونسه وي وي كموم به ي دعائك وكموم به و ل م يتي خ ف ف عنه يخفف عنه حتى كما عنده ضمة عنده ضيق أعنده شيء من العذاب قن قبر يخفف الله عنه بدعوتك يخفف الله عنه بدعوتك لذلك هذا أ ن ف ع عمل تنفعه الميت عمل بور زيدكم نفيعش ميتيا قنن الدعاء له ق ص ب ب الله سبحانه وتعالى إذا تقبل منك الدعوة خف ฟ عنه خف ฟ عن الميت ينفي ده قرض وكين لا بلكني قبرو كي م و, و, م و, م ا, ا? و, و ا م ا ب م ا, ا, ا. ا و الميت آه ا ت ا فائدة ت ن فايكة شرك بس و هو تدوريكا مقر و ت ح ر ا a ا مقر نفائدة هي تباتكانا إن جاوكي ح ر ا ع مدارا كي شن جا فائدة ي ب ت ك ا ن ا ك و جسمك يدعو تستحمله لكني و هو تفعل شرك ك ي ل قبر نولم يتهتفيدك ل ف ن ا ا ت ك ت س ا جميع ص ل الله ا ل ع ا ف ي السلام فهذا ما يفعله هؤلاء شيء خطير ا ل ي ن جنب ل ه ت ا ر س ن ا ل ن ف ي ك و ت ن ا ك و ك ب و ر ي ك و ن وكليا و ك ت ف و وك و ل ي ز حجزا و ك و ل ي ز كشف الكربات و ك و ل ي ز مغفرة الذنوب يتهيا نمذرة قواعو ا ي ل م ا ي ت ا ف ي د ك ل ل ا ل ما استفيد شيء إن ن ف ا د ل ز ي ا ر ك و ن و ي ح ر ق نفسه ويهلك نفسه ص ل الله السلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول كل يغدو كل يغدو ف ب ا ئ ع ن ف س ه ا فمعتقها أ م م ب ق ه ا أ س م م توم على سالام كلما جسوبه و ن ت و ك ا ن ي من كوكي الغدو อีกทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเ y a b i ่รู้ว่าเราต้องการอ n ไร ف ้าาย فسها ฟ้าม ن ติควะยื النار อะมูบิควะยืนน م ้ฟีหะอะวะตะคนักฟังยามาลยืนนี้กินดินยุบานีอะเมผรากะอามาลีอาชโมตโอนนัยนี้กี่อาควะคนรักุลาลาข่าวบริฮันถ้าไม่ทูบิลละหลังกะวันกินะวักุลาลายัตูบุนอิละหลังกับแล้วนอนเฮ้ฮานวะเลียนยินกิลิเลียนยินกิลิ نهونم ما جناه تتكان م ا ي ن ت ق و ن ا ما كبرين جيوني كيرودي أميرودي نبواق، ص ل ا ل ل ه السلام أميرودي نهلاك في البيت وهو يقول أمينا ك ز و ر قبر نوال ا م ا ي ت ه كفيدك تشوتين لأن أ س م ا والإحسان فيدا بيل للني والإحسان إلى إليه بذلك فيدا بلي أتقا كبار ت لما يتيه نقوم بإله إ ح س ا ن ي ا ك ويتفكية ج ا ن ي ي د ع ع و ك ِ م َ ا أَمْبَعَنَ ا ل ْ ج و ع َ مِنْ ف ح س ا ن ه ِ ا ل ْ ي ج و ع ُ يَأْبُو ك ُ و ا ب ن َ غ ِ س ََ و ي ْ ع ِ لَكِنَّ إ ذ َ ا د و ْ ت َ لِأَحَدٍ هَذَا م ن أَعْظَمِ الْإِحْسَانِ لَهُ هَذَا مِنْ أ َ ع ْ ظ م ِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ قَوِيْمُ مَيْتَة ت َ س ْ ت ف ِ ي د ُ ن َ د ُ و ََّ ت َ س ْ ت ف ِ ي د ُ ن َ إِحْسَانِ أَكْوَنَ فَنِيرَ ل ِ أ َ ن َ ا ل ْ وَكِينَدَكِ وَأُمْبَيَ وَكِوَزُرُ وكي بَسَ يَاللَّهِ يا سُبْحَانَهُ و َ ت َ ع َ ل َ ى ك ِ ب َ ا ل ِ دُعَازَوْ نَوَاهُ ب َ ت َ ت َ خ ْ ف ِ ي ف نَوَاهُ ب َ ت َ ت َ خ ْ ف ِ ي ف وَيُسْتَحَبُّ لِزَائِرِ الْقُبُورِ أ َ ن ْ ي َ د ُ ع َ ل َ ه ُ م ْ بِمَا ثَبَّتَ ع َ ل َ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَوَالُهُ لَكُنَّكُزُرُ وَمَ رضي الله عنه. أ س م قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. ثم عليه ا ل ص ل ا والسلام ا ل ك ي و ف زم ص ح ب و ق ي ا ك ما ب ر كزرو. فكان قائلهم يقول القوكي سما السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. هذا الذكر المشروع. كين قي مقبرة السنة ن ت ن ملزأ أذكار كمهز، ثم بعد ذلك تدعو لموت المسلمين، ن و قي مقبرة، وتصوم ه ذكر، ثم بعد ذلك وتومبيع عموم المسلمين و ا ل ل و ز ي و أو كما ن م ت و ا ك خاصة بياتكم ك د ي ق ب ر ياككم خصو ق د و ا ل ح ر ج في هذا، ل ح ر ج في هذا، لكن نو كصوم ه ذكر يتكون شامبي وإسلام و ت ي ي ت ك و ى شامميا وإسلامه توالي و ز ي ق وبل واضح نهين لزيارة الشريعة أما فيلسومنا ن ف س ي و ن نفوت نفوسنا ن ن و ر ا د ز نزوليتوا نقران يبينا نفوسنا كل هذا من الضلاله ا ل ب كل هذا من ا ل ض ل ا ل ة يتهانك تلك ما ببقي ق ا م ب يخلفيانا ن ما ج ي ز ي م تومي على ا ل ص س ل ا م وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال. ساسيني يا ج و ن ي ل سؤال يا جانا. كوسو زياره ونواك س ك ل ي ز زياره القبور نمستحبة نسنه قو نومه في حق الرجال قو نومه. أما زياره النساء للقبور أما ونواك كذور مكابوري ففيها خلاف لأهل العلم. إكو خلاف معروف بين أهل العلم. ق ا ن بجي. ونمكناي نمشروعه كزور قبر أملاخ ل ا ف منهم من أجاز نكتك علماء من علماء ومرهوس ومنهم من منع نويني نكتك علماء م ك ت ا ز مسألة فيه نزاع طيب ثم قال كسيمك شيخ وأظهر القولين المنع وأظهر القولين المنع ق َ و ل ا ل ْ ي َ و ا ز ي ز ي د ك ن ح ج ن ي ك و ك ت ا ز َ ا م ن م ك ك ز و ر م ق ب ر ق َ ل ِ ن ِ ل ق و ل ه ص ل ى ا ل ل ه ُ ع ل ي ه و س ل م ل ع ن ا ل ل ه ز و ا ر َ ة ا ل ق ب ر ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى م ِ ا ل ع ن ِ و ن َ م ا ك ِ و ن ك ُ ز و ر ُ مَا قَبْرِ خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ و َ غ َ ي ح ر ُ ه ح وَقَالَ ا ل ت ِّ ر ْ م ِ ذ ل ي ُّ و َ د ِ ซีสุนนะซีมัชโรห์พกนี่พักยาวคุ้มรูมักวบรือเฮนิง n นล็อคส์ซึ่มเป็นรั่งแล้วสักการ์สักคุณจะดีบุหเลออจูซิชันการ์สักคุณจะดีบุหอยาสวาเลวัลออจูซิชั่น a ักเสมาฟ้าอิาวฮาร์ฟีลัฟว์ซาวาร์ตเฮทัมโกอิเมเลตขีลาฟกุ i ضبط ا ك ل م ة ا ل ل غ ة ضبط ك ل ك ل م ة ا ل ل غ ة وهي يكون ل ا تأثير سانا كونها أحكام، يكون ل ا تأثير سانا كونها أحكام لأن الأحكام مبني على اللغة، ما هن ل غ ا العرب، ف س ي ح ي كلمة علماء مك ف س ر ا ل تفوت تفوت، بعض العلماء ما نسمى له حديث صحيح ق ل ي لكن زوارات نوالي المكثرات ونيكوزورسانا وسبهين صيغة مبالغة. คนนี้เขาแคสรัดอีก a ีหน a ่งว่าเล่นว่าเมลานีว่าแต่มาคด้มรมัยมั้ยมั้ยลพุาณเลนจะอ ز و ر ต์เนี่ยงมากวสานะนะละ a ร i ชเข้ไหแต้ว่าสิมา زوار ต์นั่นเขาใน ز ا ن ص ي غ ي النسبة لا للمبالغة س ي ء مبالغة يعني نسبة الزيارة ا ل ي ه ا شيء خاص ما قوي و زورات ا معناك ذوات الزيارة ذوات الزيارة يعني صاحبات الزيارة وين يكذرو قوي وهي ه ن معنى مبالغة ه ي ن معنى مبالغة شيء ما هاب كيف أي شيء معناكني ذوات الزيارة อิฟันโวเ Allah ه ا ل س م و ر ب ك ب ظ م ل ل ف و ك ب ظ ا م ل ل ْ ع َ ب ِ ي د ِยังไงเขาจะคุยสัว้นลามยังไว่าคิดว่าคิดว่า o ัว้เคยถึงตัก ساسس كذا الكتاب كفسيري كلمة كما هي ما يكون بيحتمل معنى هذا يحتمل معنى هذا م ب ك ولا تقرير معروف نساسا هواي وتابع ق ش ن م ع ن ا ش ي خ باشر يا ك ل تقرير يا كفسيري كم ب كم بسيغ مبالغة هايدي كتكثير كل مرة أحيانا يأتي للعدم كونيش أكونك بساشكش كما ها ب هوازج وسمى م د ا م ه ي ن ي مبالغة كيفوا ظلمين جدا الله أ ن يعني د ه كده ه ن ا บลล่าชักอะไร m a n i n g บาติล meaning บาติ سبحانه แ تعالى นั่นิมุบาลารักษาคุยว่ายังมีหมายนี้คือนี่คุ้มบะซีอาลลอ ع ์ ن ุ้ม و ะมีบิซ่าหัดดุลมหรือบิดุบิดิดุลมอาลลอฮ์ซาฮ์นะซิมวิญญาณคุณดุลโมะน่าวัลลามฮับเอ้ยอาเซมะไม่ใช่ معناه أن ي ق يكذور ذوات الزيار. دام ي ج ر ب كلتا تفسيره يا ل ش ي خ ح ف ل ه الله, الله. أي أسمى وليس للمبالغة في الزيارة زوارات معناه ي ن ما ن ق و من ي ا ل يكذور سنة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبون كما ل ا ج بعض ع ل م ا ء و ا ل ف ت ا ج دليل زاو ي ك و ر ز ي ه ويكذور م ن م ك و ب كبرى. ماذا ك ا ت دليل واسمه هي ك ل ب م ا دام من مبالغة تقوى ن س ا ء س أ ل ق و كيجيبوا ه ج ا كمهم ثم قال ك ا ي ض ا نVILLE نVILLE ن ك ت كمأم و ن ف ع ن ي من م ك أسي ر و س و ا كزورو في النساء من الضعف و ن م ا ك ي من الضعف سكما ونومي وقلة الصبر نو نو ش ا ت وصبر عن البكاء كجزيئي ك ل ي ا والنياحة نكوم بوليز من م ك ن ج ي ب ه ي ل ي يعني س الله, ك ك ب, ك ك ب س أ أ ح وت وت ا a الله a ค่แค่มีเลือดมันเยอะแค่แค่มีเลือดมันเยอ i ดั a นั้ a คนผ a ้ชายไม่เหมือนผู้ r ญิงเพราะว่าคนเราอัพวอลสังเกตุว่ a หน้ามันมีหัวทั a n ต์อย่างนั้นหน้ามัน a ีแค่หน m าม o นมีแค n ห a ้ามันมีแค่หน a ามันมีแค่หน้า k ั m มีแค่หน้า س د ل ز ر ا ع ك ب س ا ن ي كوزي كي... با vipengele vote ماجا كماجا ها و ا ت و ر و س ي و خ ل ص قرنين قصب ب م ه م ن ي دعاس زيارة لو ك ن ب ا ن و كمومبى ميتى ك و س ي د و ع ي ن ف ع ها؟, ها لازم أودك ب و ر ي ها سيلازم لذلك أنا م ك ك ن ب ا ن و ك فدع الله لميتى كمومبى الله أمسميه ميتى ك ى غفر الله له ما إ ش ط ر د ك م ل ا ز ة w e, ika, a าเหรอ طيب. li ل ك a ม่ k a a ใจพระเจ้า a ื a ว a k ส a บ a a อ b a ่ a ึ a ง a ี่น a n มาโห i muaona ี่เดี a n วน a ่วะ a ล้วม a นกันเลย a ม้ a ต่บร a ว a ามาวันนี้ว a าฮ k i ย u ิ a ง hu ็ง a a นเ a l นี่มาเ a ็ a ฮะส a สสัตว์มันก็มีคุ้มสุรุก k a บริ i k u เอาล่ะค่ะแกนี่คุ้มสุรุกับบรินักคุ้มทุกวันจีค h ณย้อนเฉลี i ยกับบริอาจจะ i ้อนเฉยมีปั a หาไม่เฉลี่ยกับบริแต่สัตว์หัวยุ่งสุรุหัวยุ่งหันมาเล ل ك نكمل نمتلك ا ل و ر ما كبر، م و ن أنا تكوادي على ما ج ن ا ن ج ي زي كني ك ر آه، فش ك نايه و ا ن ي وانا و م ي ك ف ا ن ي نادر جدا، ت ك و ن مرة، كوني نا ن ا ل ي ل ا ن ي ن ي فانة، ا س م ا ء زنغو كيف فني ه ي واضح، ثم بعد ذلك الطامة نكون على حضور الرجال، يعني سبحان الله، اليوم أزيش ت م قعدنا ه ن بيلى، يتنعمي ما، آه. ن د ى ء س ل الله ا ل ا ف ي ب ب و ن ت فم ل ه حتى كمان VIP يعني حتى كمان قول راجح كزور مقبول ي و ن ه ن ن ق ل قانم مباح زماهزي تونك ي ب ا حتى كمان قال قول راجح نمباح زماهزي لمفسد يليجو يجب يمنعس لماذا لغيره لا لذاته لكن لغيره إذا التفت على الشيء المفسد و ا ل ض ر ر يزال يعني حتى قال ك و ن ر ا ج ح ن ي ك و ن مباح وعذور لا أتونجانيما كون من ب ق س و هي واقع هاي كبا لييني مزور فكيف إذا ك ا ن ا ل دليل قوة نكم ن نكم من كواتز من باب أولى حتى تشيع الجنازة كوتونا و ا كيو نوما مكابرين وما كيو نوما إيش اللي بقي ها لذلك ها واتش دايANGO كانيبان نا อักขิตรักก็คุกคุมมั่นเบี้ยไม่ตายก็มั่นเบี้ยมั่นเบี้ยโอ้มีมีนัยตายเยอะเพื่อคุกคุมบุคคลมรณะซิโคอายะคุยกับอัลกุรอคัลทํ่สุคั่มีอายะต์คือทในอัลกุรอานทําการมรณะทําการอันที่ร่าในอัลกุรอา و أ ت ذ ب ر كويفو تذكرة الموت ي ت ر ك ا ن و ه ا ت ج ن ي في كتب في كتاب الله كتب الحديث لكن ك ن د ا ك زيارة الخبر يالو كلفش ونومه تفوتنا ولي أنا ما كسيو كل كتب نومه كيف ا ن ا ما نم كنا يكونانه فهذا ما ي ن ب غ ي لا شك هو تركيا مفاسد ن و ي ج ي ن ي هوازي و د س ت ي ر فيزوري و ك ا ي كشيفو وهم في المقبرة ن ه ا ئ ما ب ح ا ص ل توياؤنا إلى اليوم นั่นเองด้วยกับวันนี้แล้วถ้าส่งกุ้มสันนักกิจการทัดเอชคันดี้อันด้วยกันว่าเหรอมันบอกมันคุ้มส่งก็สั i ว์ท่านเองแต่คื h อย่าจีบ a ับเราเรื และยังนั ى ي ่งซ้ำเชิญมุชอคุมาลิซีย์นั่งฟังฟังว่าการกล่าวถึงการห้ามเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดการกล่าวถึงการห้ามเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดการกล่าวถึงการห้ามเป็นเรื่องที่สำคัญมาก u ี่สุดการเปื่องสำครกล่าวถึงการห้ามเป็นเ r ื่องทป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด a ารกล่าวถนเร ه و ج ب ز ر ب و و ج س ك إذا نأكي ما كزيارة ل ك ب و ا م و ل و ج ب ن ق ه ا و و ا إ ذ ا حصلت منها زيارة، ن ك فانية تعرضت لللعنة. أتجارذية نفسيا، ي ق و ل ي ا ل ع ح د ي ث ا ل ل ع ن الله. نهي حديث اللعنة الله. حتى و ل ا علماء و ل ر ه و س و ن م ك كزور و ن ص ح ي ح ش ي حديث. ب و ي ن ي ح ي ح أي حديث؟ إذا ما مبين ما مميل. جنب علماء مختلفين. وهم ينبيو تفتنين و ت ف ي ت ا ل م ق ا ت ش ا ب ه ت عليك. متشابه ي ب و ق كان محكمات. و من اتق الشبهات فقد استبر علدين. هو عرفت. ونمامم ميل مليك. ونبيه مجا قام بيه لي كفانيا. เนื้อเรื่องเล่าเพิ่มเติมเยอะซึ่ง lazim แต a i p เ n ่าเพิ่มเติมเ a h ะ k มงย์เงินโมน่าช่วยนักบวชค a กแฟนย่าฮะปะคุณละงานให้เทียบตรงคุกแฟนนี้ a ะนี่คุ้มทัลลต์แม้หน้ามุสตาคอสจ่ายว่าทวารีบุนี่คุ้มทัลตจา l i มุสตาฮับนั่นนี่โมงเบี้ยมาอิทิวันกูปปุตเตนิลิฟเลสก็ได้เลยคือว่าที่เขาหลีกขรุ a งจาไม่รู้ a ะไปขุนท่ไหนขุนที่ไหนขุนที่ไหนขุนที่ไหนขุนที่ไหน أمازيارة ا ل ب د ع ิ أمازيارة คิดด ه ่งฟะนี่ที่ท ب ่ที่ที ا ل ี่ที่ท ل ่ท ع ่ที่ท ا ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ ك ี่ที่ท ا ่ที่ที่ท ا ่ที่ที่ที่ที่ที ي ที ا ที ب ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ คุตเลวะคุณย um a ่งมาช k ติซ์สเตย์ร่าแฟนด้วยการ خاص ยาคุตักอุนามาชัติซ d โอตะกายค a นโรเก้เตสต์ i ริ a เปิลไมท์อุโมงบ์ไมท์อวัยอันอัมจังกุคุณยิ่งคอนโรเชลเล a า l บพเรียนนักอุโมงบ์ฮาจยาอุนฮากดนีฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ u ะ a ะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ e ฮะฮะฮะ ش ر ك أكبر عيابا ب ل ن لم ت ن ت و ه ا يسناب كبسا، لأنه عبد الميت. أشخاص ما بدو الميت. ونحب م م ب ي ة م ن ن ا م ماشي تيزو. ما م و ي ن غ و هاي ييندي. أو ن ن ا حاجة فلاني. فنجبدي حاجة ي ن و د ك ي ش معنا؟ سبحان الله. إن عبودياله. عبودياله. فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت. ميت هفيدك نزيارة كم هي؟ يكونا ك و م ب ا ي ة ويتضرر بها الحي نولا لفانيا شركه ي ت ذ ر ي ك ة ما نكيف حليله حرام عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فالحي يتضرر يلألك أنك زورا ميلحاه ت ذ ر ي ك ة لأنه فعل أمر ا لا يجوز ق س ب ا ب ا من فانيا جامم ماله ل ف ا ي ك شريعة أتبت ما ذامي أ ت ك و ن لك شو مناله نم ذراعين إذا هو شرك بالله a ะบอกเลย e ะเนี่ยนิชรคมเบลล่าเ r ี่ยชรคมคุณ m ั่งบ่มาอีตินิ a รคมคุ a k ั่ง a ่คุณมากรฟ i ราม t ีตินิชรคม m b ณมั t e บ a k ะจ a ๊ a คุณ n y a ั้ l a ี n d ะคอยอนโรเ u เนี่ยช a m a คุณยังไม่ถูกเอาไว้ใครมันบ่อยเท o าคุ a น a นายฝันจะส a ุกอัลลอฮ์ฮักคุณอาเลซาคุคุนโรช a ยมาทั้งที่จะอั i เ i ี่ยสปุกอันยัลลอฮ์สัมบะฮักคุณน n ยเวซาคุคุซาเ a ะมาดามเ a ียกุ a ปุกอันเนี่ a อัลลอฮ์สัมบะนัทสั a สุนั a มัมเบียกุยุ่มเบ่หมิมินเมคอเซ ม a มคุศั n มูลางู e ้าอุ้ม i ่าวนิสเมห์ห a ือน้าอ a ้มบ่าวมั่นบิ่ยอัล a อฮ์น h สเมห์หะ i ูชริกบิลอ w ฮะน้าตาว a นน a าอ u ลลอฮ์ a ห้ใจยิวซา a ์อัลลอฮ์ให้ใจย a วชริกันบิ่มอย่างมีอราห์ังก้ามั والميت لا ينتفع نميتها نفعك لأنه لم ي د ع لم ي د ع له ولبان لزوره حكموا بما ميت تشجت إنما دعية من د و ن ي أ م ي ا و ب م ي ت ك ل و ا ل ل ه تصل ي ت ا نم قا أمي ك ل ش أ ن الله كجيبو دعاء ز ي ك ز و ر أ ي أكليش وأن الله ك و ش ما ت ي ز و ج لكزورو أن الله سبحانه و ت ا ل ى حتى كوصايت حتى ك ش ر ا ك أنا أقن الأغنياء ع ن ي شرك الله حتى كه حاجة ممكن تويه ته كما أجي نشرح الدنيا يعني بحكي أمام ب ن لته من قال هذا لكن بعض الناس يلغلو كقولوا و ل ي و ا ي ة وشيخواك وفني غلوم بكا كمون ولا شيخواك نموكليشي و الله كون يعرض أسمه حنات أما ما كي بني آدم وهو ضعيف نو ت ك ل ي ش و سيدية ك у п ك ي ا كازي لكن الله سبحانه تعالى ماكليشنا ه ُ ن ِ م ت ُ ه ا ل ي ه م ل ِ ي م و ل و ك س ب ح ا ن ه ت ع ا ل ى ص ف َ ز ك ن ج ي َ ا ن م م ش ك م ا ل ي ز ن م ن ي ن ش ب ِ ب ا ز ر ح م ا ل ل ه س م و ق د ق ا ل ش ي خ ن ا ا ل ش خ ّ ي ْ خ ُ ع ب ْ د ا ل ْ ع َ م ِ ي ز ه م َ ب َ ا ز َ ر َ ح أ م َ اللَّهَ فِي مَنْسَكِهِ س ي َ م َ ف َ أ م ا ز ِ ي ا ر َ ت ُ ه ُ ا ْ ل ِ ق َ ص ْ د ا ل د ُّ ع ل ا ء د ا ل ْ ع ُ ز ُ و ر ه م Pokuusudi ola kwaenda kuwaomba m a i t i leo h a m b i w a watu k a m p e n i kuba enda m a n a toa k i l a kitu kwenye moyo m a m b i e m a m b i e s h e k h e toa h a j a zako y a g u l u n a hafa f i f i bai te m i n b i y o t e f i masjid y a k u l u n i n a s nene n i m u t o e wachaneni n a w a l a maukama wana kata a h a m a mmo h a l u billah fantabe kuwa macho kuwa macho sa saa w k w a s a babu kwenye Qurani. z i m e ีย a ้ายจะคุกค่าท a m งมา a ัลาฮ์น้ำทุบบ้านคิปฟูฟูตัวยาฮ์โอน ا น้าควันบีอันอันเอ้เว้ ا เด็ก ل นยูปฟ ا โวล์เลย์ยาวาเบลลาคำในหลายอ้ายที่จะนักค่าทั้งเชคคนยกร้อนเคฟิร์จดเทียมควันตองกวาซิโอนีอามาห์อัลลอฮ์อิมาอิลัยอัลลอฮ์หน่วยมีมติอะอาซิโอนีคุ الم ا หมือนกันนะมี ف ัฟวัติเลียเด م มามวยชุบะแล ا อว ك าเ ع ล้าของเธอหรือว่าคุณคุณฟันเกล้าของเธอคือเกล้าของคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุ قبل ذ ل ك دل على أن العقوف عند القبور من ا ل ض ل ا ل ا ت و ا ل ع ي ا ذ بالله و من الشركيات واضح وللمشركين حديثه بواحد صدرة ي ع ق ف و ن عندها وينوطون بها أسلحتهم فعد العقوف من الشرك اللي ن ه ا الرسول عليه الصلاة وسلم قوي بس ما ا ن ا منكاة قا و ملينغون غوجي غوجي อิน m a ณอุลเลมชุกคุโควะ a ะอันนั้นไม่เลิกกันก็ยังมั่ยอ่านี่แหละฮะนี่แหละจากความอัตตาที่เราเห็นชัดนก็รู้ว่าเขาอยาจะคุยกับสกิต a นีได้ย h งไงนะสุสเขาจะหุ่มช่อมะหุ่่นบ้านมีตุ๊กตาบิลแต่เขาจ a ไปที่สุสวั่วโมด้หารี่สุสานแล้ว f ต i ถ้าเรมงที่สองา i นนั้นเป็นอะไร n ี o เ a า a ุณต้ a ง i าใ a ค i ีข้าวคิ a เชอ u ี่นั่นหรือ س ؤ a ل ขอ a พวกเขาเกี่ยวกับ ا ل a ا ج ا ت แต่คุณต้องว่าผมไม่ได้ที w a ا ج ز ة ของเจ้าหน้ i ที่ขอ a ที่วิ่งของที่เคลื่อนย้ายหรือช่วยเหลือผู้ป่วยแต่คุณต้องบอ a ว i าเขาพูดที a เขาทำ นี่นั่นอะไรคุ้มบีอะไรอย่างนี้คิลไห้ลายาดิริสกะยบุลมะยาชาดุคุร์สัราขึ้นบิร์วันนั ب ح ا เราหนาัวนั้อุ่นเลม่เพียวอั t a ากู e วค n ัตว์ a ี่คุณทำทุกสังเกตันค m u บางด a มีอาการคุ้ a ยังแล้วมันรู้สึก a ุ้มทัชแต่สัปด u ห์เลนว่าก็ถึงเว a าที่ m ห u าะสมโมล่าว่ากี่อายุว i ยหัวยุสหาย u ิด้ a ยเวลามีคุณพัฒน์ทัชฮ k i นิงด์ก็ต a เดอร์วัคยั r เฟีย k ค่ายุตาก่อนนี้นจัชเธอไมองรีไมลัยุค i ณม นั่นหัวเรื่องที่ Allah คิดจะคุ้มครองให้อะกาเจลีย์เขาคิดรู้ด้วยการพัฒนาไปคุ้มครองเละกับไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ t ไปไ س َ ن ْ م ا ن َ ا ل ل ه ي س ت د ْ ر ِ ه ُ ي و ا ن ف ن ي س ت د ر ا ج ْ إ ل ي َ ا ل ص د ق ِ كُمْ ب َ ل ِ ي ق ب ر ن َ ا ل م َ ل ِ ب َ م ت و ْ ط د و س ت َ كَتَلَ و َ ل َ ي َ ذ ب ا ل َ ه ف ا ن ت ب ه ب ا ر َ ك َ اللهُ كُوَّهَتْنَا مُجْوَأَكِينَ ق َ ب ا ر َ أَكَلِيَ حَجَّاءَ ك َ ي ْ ك و ْ ن َ ك ه ي َ و ْ سِدَلِيَكُونَةَ كُمْ بَأَفُورَهِي كَيْكِيَاسِيَ ataangamia bila khabadi. Allah, Allah. Mtu a k, ri, a a, k hi, nah. ika, a i e n d a kwenye makabri. Akiona mambo yake memnyokea. Hapo ndo takazidi k h a u Kwa sababu wajua hii, sasa hivi mina angamia. w a b i Naam. l i d h a l i k a kwenda sualu lhajati. u b e b wa mtoto. a k a ambiwa nenda, ambiwa m a m a k e Nenda kwenye kabri ya f ilia, a a. Ma, ma u l a n i Ukilia. Huyo mtoto a t a p o a Mawjud. Naarifa mwingine. Mtoto w a k e a m e p o z a m i g u u h a t e m b e i อา a า i เมื n อคืนนัทุกข์อาเชคัฟลานี่พายุคิดทุกพันชิลลิงกิ i คูมิชิลลิงกิชร hu ี่คุณยั a ค a บหรอค a ยมตัวตัวท u ตเตมเ i ียม a ะห e ะฮ์คัตเตม e บมาซาหินด้วยลิลี่คุณเนชชัสซาซาคุมะคุย خوف นึกถ้าก้าท้ากูเปวะอียาดบิลละวะเหรอคุยวะฮะยามมัมมุสังกินอัล Atakuangalia sasa mlao k u s a h a n a Sio, m e k w e n d a kufungama na na kile k i t u bas, a k a y a p i t i s h a Allah k a p i t i a Na h i i kwe w a t u w i n g o w midanganyo hap. Na utakuta a h a l b e d a kila kizungumza, w a m e o h u n a bana. a t a k u p a mifano, k i s a f l a n alikuwa kuna bwana mmoja, matatizo k a m o n d o k e a Alikuwa kuna m w i n g i e y a kenda. h i z i zote ni visa kusudi. Allah y u w a z i k a d i r i a zitoke, k u a w i n d a w atuka m a h a w a h a w a w i n d w e ili w e n g i e kwenye hiyo n y a v u Wa فالمسألة خطيرة خطيرة جدا وضحنا ا أو سؤال الله بهم ا و بجاههم ا و كموم بالله بأ بهم يعني بحقهم بذاتهم وذاتي ولا ميت أو بجاههم ا و ك د جهزوا وإنكوا يقبر ومن بي الله ا ن ي ا س أ ل ك بذات هذا الميت و ن ح ت ا ي ك ت كذا كذا تجعل ذات الميت وسط بينك อัลลอฮ์หรือไปเ م ้าหิมหรือมุ่งไปอัล ل อฮ์ก ن เจ้าหิมัยทีและนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ค ي รไปที่นั ل นเพราะ ا الله อการ و ปที่ ا ل ่ไม่ถู ه ต ت อง ل ี่คือก ا ل ไปที่ที่ไม่ถูกต ك อง ا ี ي คือก ا ร ل ปที่ ا ี่ و ل ا ถ ل กต้องนี ه คือการไปที่ที ا ไม่ถูกต้องนี่คือการไปที ا ที่ไ الذين ه ى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هن كثك منين م بايع هجر الهجر من القول هي ا ل ف ح ش من القول منين ما شاف م بايع ثم عليه ا ل ص ل ا والسلام سمازور القبور زرنيم كبرى ولا تقولوا هجرة ولم سسم منين م بايع وكأنك أي م خ ب ر ة ي ك و ذكرك وجسمه أم ب د ع ا لكننا نقوم بالحاجة ك م ن و م ا ل م ع ف ك ا هي، نقوم بالكوبون ج و كما هي. هذا ه ج ر من القول، م ن الشرك والشرك من الهجر في الكلام. وهذه الأمور مذكورة تجتمع في كونها بدع. هاي م ب و ل ا تاج الشيخ سالمياتي مغنية ي ن ك و ا ن ي كانا، ن داني ن ة بدع، ولكونها مختلفة المراتل. زوجة نبيه على ك ن مرت ب ا ك ز م تفوت ياله يعني كنا بيدع كوبان يعنى ي ن ى نبيدع نوجو أقسما ف ب ع ض ه ا ب ي د ع ت و ل ي س بشرك هم ا ممكن ي ن ى سما شيخ لوتاجا ممكن ي ن ى نبيدع سشرك كمانين ك ت ك ا لوتاجا يزونيو مانبازون ب ي د ع سشرك مثل ما الدعاء بالجه كموم بأله ว่าจ้ห่่ฟุล هذه بدعة أو كموم الله بحق ف ل ا ن أو بذات ف ل, ف ل ا ن هذه بدعة هي فيك من يشرك لكنني ب د ع ح ي ر ن ي سيشرك ل أ ن دع الله ن ي صحيح أ م ي ك ا جاءها يا ف ل ا ن لكن هو دع الله ما دع الميت دع الله ل ك ن لما قال ب جاء فهذه هي ب ع ة بد نعم بدعة สัส่งเสมาฟะบางว่าบิดา وليس بشرك كدعاء الله سبحانه وتعالى عند يعني أمامه كمؤمن بالله بلي ب ر ي ع ي و ا ئ ه بكر ا س م ن بلي قبر ن م ن به هذه ب د ا ل ل كل ما هالو ن تكوي ت س ا م من بلي قبر وسؤاله بحق الميت أو م ؤ م ا ل ل ه بحق ميت أو بجاه أو ج, اه, أو ج ا أو جاهيكي هذه ت ن ك, ك. بدع وشرك لكن ي ي م م eh? ل ่ะคือมูฮัมหมัดอยู่เล่ามัยติมวยเย่เอ๋ยอาเชคานาฟูลันยาฟูลันเอ๋มิมีสิยาปาชัก شرك ก็สับหะผั a ค a มูฮัมหมัดละม د ا ء ลามูต كما ك م و م ب م يتيح جاك والاستغاثة بهم منح ذلك نقوم بسيديز استغاثة ندعو ي م ت لي نشيد تارشيد إيشك فكية إيشك فكية شيدا تصحون ك و م الله ك و ن د و ل إيشو استغاثة استغاثة واضح س و دعاء ك و ي د واضح كويدوا س ت غ ا ث ة ندعاء خاص لذلك علم وسمى كل دعاء كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة كل استغاثة ندعاء لكن سير دعاء ظل استغاثة ها. كنا دعانا نستعانا كنا دعانا نقضاء الحاجات وغير ذلك م ن ا ل أ د ع ي ة المشروعة مش شقك ملزنا دعاء وين كتاب هذا سما هذا ما أردت إيراده حين ما جاءنا نوتك من ي كيا نديه وين كتابه هichi وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما ت ح م د ع ا ق ب ت ه في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيبة الإقامة وحسن الأدب وأن يحسن لنا الختام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و ص ح ا ب ه أجمعين آمين آمين. تمت تعليق صبيحة يوم الأحد س ب ع وعشرين ذ الحجة ذ القعدة عام ثلاث أربعين وأربعمائة ألف في هذا المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصحح أعمالنا ونياتنا. إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. سأ. ا ت ق و ى م ا م ل ي ز a حك ك ت ا ب ولله الحمد. و ك ن أنكوا ينشالا، ت س م ك ت ا ب رسالة ينجيني ب ي ا ن فوبي، نا مختصر، نا يكون حاجة زيدي تسمع، نسinguمو سهل، لين جميل جدا، ت س م رسالة ي د ة تلخيص، تلخيص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الألباني رحمه الله. الص الص و ่าชั้นสัฟัตุสล่าสัฟัตุสล่าน ت ่คุ ا ل ว่าทศมาล์ ا ี่มุข م ัสรยาค่ะเ ب ๋เ ي ็กผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ ل ายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผ ا ้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท ا านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู้ชายท่านผู m ่อนจ a มาอิคิอานุคุญะทัลขีสเฟต a สลัตอัลลอ a ์ซุ a ลิฮฺซึ่งผมอ a จจ a พูดคำนั a k ก็อย่ m งมากั a ค a ีเดนอ a ล